كلوا وشربوا هنيئا بما كن ثم تعملون متكئين على سرّ المصطفى وزوجناه بحور العين والذين آملوا واستبعتهم ذريةهم بإمارة الحقنا بذريةهم الحقنا بذريةهم وما أنسناه عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقالا عَذَابَ السَّمُومِ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنه ذَبِ نِعْمَة رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ أَتَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُون قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم إن يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرب فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ بَرَدَ النُّجُومُ